رب المشرقين ورب المواربين فبأي آلاء ربكم أن كذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما ضر زق الله برغيا فبأي آلاء ربكم أن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 بكه الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شئ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما كذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعت أن تنهضوا من أقطار السماوات والأرض فنهضوا، فنهضوا لا تنهضون إلا بسر قوم، فبأي آلاء يربكما كذبان؟ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا بأي آلاء ربكما تكذبا